يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه دلالة وكل دلالة في النار نعوذ بالله جميعا من النار آه بمناسبة آه هذا الشهر الكريم واختتام دروسنا إن شاء الله بمناسبة المولد الشريف نريد الحديث عن بعض الآيات من خواتم سورة البقرة لتكون المناسبة خصم بخصم نعم خواتم سوره البقرة فيها من العقائد ونحن في صدد الحديث عن العقائد عقائد الصحابة والتابعين والعيم المهسدين بما أن فيها هذه الآيات عقائد جليلة جميلة وما أكثرها نريد الحديثة عن هذه الآيات وهي قوله سبحانه لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تحفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير إلى آخر الايات الكريمة كثيرا ما نسمع هذه الآيات ولكن قبل نفهم معناها فنعيش معها لحظات إن شاء الله لله ما في السماوات وما في الأرض أردت بعض الأحاديث في فضل خواتم سورة البقرة منها وأذكر حديثا واحدا حتى لا أطيل عليكم هذا الحديث الوارد في صحيح مسلم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت فاتحة الكتاب وخواتم سوره البقره من كنز تحت العرش من كنز تحت العرش فما تقرا منها حرف الا اوتيته يعني جميع الدعوات الموجوده هنا مهما دعس بها الا واستجاب الله لك ما لم يكن هناك مانع ايش المانع ذكرنا موانع قبول الدعاء في درس سابق ومن موانع قبول الدعاء اكل الحرام رب اشعث أربر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذية بالحرام فانى يستجاب له ومن موانع قبول الدعاء أيضا عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم وتستنصروه فلا ينصركم إذن هذا من عدم من, من أسباب عدم قبول الدعاء وأيضا القلب الغافل لله ان الله لا يقبل من قلب غافل الله اذا كنت تدعو وباله وقلبك غائب عما تدعو به فليس لك وهكذا كثير من الموال إذا سيدنا رسول الله يقول ما دعا بهذه او ما قرأ نعم بحرف من هذه نعم من هذه الايات الثلاث الا يستجيب له نعم هذه الايات يقول الله فيها لله ما في السماوات وما في الأرض اي هذا الملك من الذره الى المجره من اصغر شيء فيه الى اكبر شيء فيه كله مملوك لله لا يشارك فيه احد اذا اتساع ملكه الذي لا حد له بل يملك نعم ما يملك فقط يملك الدنيا والاخره يملك هذا الكون ويملك ايضا الكون الاخروي اذا لله ما في السماء بالحصر أي لا ودون سواه الا يقدم الخبر على المفسدر لله اي دون سواه ما في السماوات وما في الارض من ملائكه مقربين واجرام و و الى اخره كل ما في هذا الكون كله ونحن جزء من هذا الكون نحن وما نملك كله لخالقنا وسيدنا ومالكنا فنحن عبيد وهو السيد نحن المملوكون وهو المالك نعم اذا لله وحده اذا كل ما تملك لك لا عندك مال عندك عقار عندك كذا عندك سلطه عندك ما لك شيء والدليل على ذلك غدا يسلم منك ويعطى لغيرك والدليل عليه ايضا ما تملك لا توزعه ولا يجد لك أن توزعه فمالكه الحقيقي هو الذي يوزعه هو الذي يقول لهذا الربع ولهذا السدس ولهذا الثمن ولهذا النصف ولهذا كذا ولهذا كذا هو أما أنت لا تملك شيئا نعم إذا لله ما في هذا الملك الواسع كله لله نعم لله ما في السماوات وما في الأرض وقلنا هذه الآية سبحان الله تقصدي أن الألوهية له والربوبية له لله أي المعبود هذا الملك هو لمن لهذا المعبود وكان يعبد لأنه يملك كل شيء لهذا استحق أن يعبد فمن يملك يعبد فمن يملك شيئا ذلك الشيء يعبده أما والملك الكل, الملك الكل لله سبحانه وتعالى فينبغي أن يكون هذا الملك خاضعا ومستسلما ومنقادا وعابدا لله من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا نعم ثم سبحان الله كما أنه يدل على أن الربوبيه الكامل لله والألوه الكامل لله كذلك يدل على أن لا شريك له في هذا الملك، وأن لا صاحب ولا ولد في هذا الكون أبدًا. ليش؟ لأن الملكية تقصدي أن لا شريك لأن الشريك لا يملك. الملكية تقصدي أن لا ولد لأن الولد لا يملك. الملكية تقصدي أن لا صاحبه لأن الصاحبة والزوجة لا تملك. إذن في هذه الآية في طييرة أن نعم أن الشريك ما هو من شريك منعدل وأن الصاحب والولد كذلك أيضا لا تليق بالله سبحانه وتعالى أبدا لأنه تنافي الوحدانيه نعم وكثيرا ما يستدل الله سبحانه وتعالى في القرآن بالملكية العامة على عدم الشريك والولد مثل قوله سبحانه وما ينبغي للرحمن أن يستخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض الا آت الرحمن عبدا ويقول سبحانه بديع السماوات والأرض أن لا يكون له ولد ولم سكن له صاحبة فيستدل على عدم الشريك وعدم الولد والصاحبة بكون الملك الواسع لله سبحانه وتعالى نعم كما أن هذه الآية لله ما في السماوات وما في الأرض تدل على أن أن الإنسان لا يعتمد إلا على الله ولا يتوكل إلا على الله ليش لأن الملتلة أحد سواه لا يملك شيئا إذن إذا طلبنا من نطلب الله إذا سألنا من نسأل الله إذا نحن افتقرنا أظهرنا افتقارنا لمن لله يا أيها الناس انتم الفقراء إلى الله والله والغني الحميد فالملكية مسلوبة عن جبريل وميكائيل واسرافيل عن الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين الكل عبد ذليل لله ويجب الاعتماد على الله والرغبه إلى الله والتوكل إلى الله لأن لا أحد, أحد في يديه شيء إلا الله الملك مسلوب عن الكل، ما لكم في الآية إن كل من في السماوات والارض، إلا آت الرحمن عبدا، سبحان الراس، لقد احصاهم وعدهم عبدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا. طيب هذا في مضمون قول سبحانه لله ما في السماوات وما في الأرض، ثم يقول. وان سبت عرفنا على ان الملكيه الشامله لله الملك الواسع لله هذا الكون بصغيره وكبيره كما قلنا من ذراته الى مجراته الكل مملوك لله كما ان الملك لله كله نعم كذلك العلم الشامل لله الملك اللي قلنا لله هذا ملك حقيقي اما ملكيه سغيره فهو ملك مستعار نعم ظرفي موقوت ظرفي مكاني وزماني في وقت ما يسلب منه نعم والارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين اذا ملكيه الله ملكيه حقيقيه وملكيه سواه ملكيه مستعاره وليست حقيقيه كما ان العلم العلم الذاتي لله وغيره علم مستعار اما موهوب او مكتسب وهبي او كسبي كيفما كان فهو من الله لان العقل القابل نعم العقل مسجل نعم من صنعه هو سبحانه ولذلك قال وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله الصغيره والكبيره الظاهر والخفي ما تظهرونه وما تعلنونه كله يعلمه الله واذا علمه من وراء العلم فكره لا بد ان يحاسب صاحبه يعلم السر واخفى يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اذا العلم الشامل الدقيق يعلمه والضخم يعلمه فعلمه لو كما يقول العلماء يعلم النمله السوداء على الصخره الصماء في الليله الظلماء يعلموا نعم يعلموا نعم دبيبها ويعلموا كنها وحقائقها يراها ويعلم وهذه المحاسمة نقول وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به هذه الآية شقت على الصحابة رضوان الله عنه عنهم لما سمعوها جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسوا على الركب أمام رسول الله وقالوا له يا رسول الله نعم الله أمرنا بالصلاة وأمرنا بالصيام وأمرنا بالجهاد فقبلنا ولكن هذه الآية ما نتقها يا رسول الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله نعم هذه ما نطقها يا رسول الله لأن تعطي هذه الآية ظنوا فيها أن الخلجات النفسية والخطرات القلبية والهجسات التي تراود النفس كلها سيحاسب الإنسان عليها وهذه الخلجات وهذه الخطرات قد لا يستطيع الإنسان دفعها من وساوس وكذا نعم فظنوا على انهم محاسبون عليها فالله عز وجل سبحانه قال أتقولون كما قال أهل الكسابين سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير قولوا سمعنا وأطعنا فما زالوا يقولونها حتى تدلت بها ألسنت وتروضت بها ألسنتهم حينها قال الله عز وجل أنزل بعدها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا نامنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير نزل بعدها مباشرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذه في الحقيقة لا تتنافى وقوله تعالى نعم وإن ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله إما أن نقول هذه عامة وهذه خاصة أو هذه مطلقة وهذه مقيدة أو نقول ما في أنفسكم من العزائم وإن سبزوا ما في أنفسكم ما عزمتم عليه والله يأخذ بالعزائم ولا يأخذ سبحانه وتعالى بالخطرات لأنه في الحديث الصحيح أن رسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ما لم تعتقد أو تتكلم بما يخطر على البال ويتقبله هذه النفوس نعم لأنه أخذنا بما بكل ما يخطر على بالنا لحلتنا. قد تخطر أمور في جانب الله سبحانه وتعالى على النفس ولكن ما يلفظ أن يدفعها ويغني بها قد تخطر أشياء في جانب القرآن في جانب الرسول في جانب نعم العقيدة أمور أمور كثيره اذا الله عز وجل هذا كله رفعه عن الامه فيبقى وانشد ما في أنفسكم اي ما استقر في انفسكم من العزائم والمقاصد التي نعم تعزمون عليها وتقصدون فعلها مثل ذلك الصحابي الذي سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول القاصي كل على الفتان عليه الصراط والسلام ويقول القاتل والمقتول في النار يعني الفتن التي تقع في البلاد يقول القاتل والمقتول في النار كلاهما في جهنم يقول يا رسول هذا القاتل فما قال المقتول قال لأنه كان حريصا هذا في نفسه كان حريصا على قتل صاحبه إذا الحرص على الشيء يحاسب الإنسان عليه فهذا هو قوله تعالى وإن سبذوا ما في أمس أي استقرى في أنفسكم وأصبح عظيمة وأصبح عقيدة وأصبح شيئا قارا في النفس قبلته ورضيت به وإن زبدوا ما أو في أنفسكم أو زخبوه في أنفسكم السقر أما الحواجز أما الخواطر أما الأمور التي تهدف على النفس فلا تنافيه بين هذا وبين قول لأنه سبحان الله قد تاتي بعض الآيات فيها فيها يعني في ظاهرها ثقل ولكن مثلا الله عز وجل يقول الله حق تقاته اتسق الله حق السقوة حق السقوة ما يستطيع عادي ولا أحد يستطيع ان يستطيع الله وأن يتسقي حق السقوة نزل بقوله تعالى زمين هذه الآية قال فاتسق الله ما استطعتم ما استطعتم أما فوق استطاعتك فلا تأخذ عليه آخ الكريم فكذلك جاهدوا في الله حق جهاتك ما استطيعه جيد في لاحظة جهادية أمر ثق أمر ثقيل أمر شاق على النفس لكن الآية, الأولى. الآية الأخرى سبينه لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم فكذلك هذه هذه بعض العلماء قد تجهد هذه الآية ناصحة لهذه لكن نصخون معنى النصخ المحو لا كان السلف عندهم الآية إذا جاءت تخصص تخصص العام يقولون فيها نصف أو تقيد المطلق يقولنا فيها نص أو تبين المجمل يقول فيه نص نعم هذا استراح السلام مونس يعني مصقه بالكلية وإزالته من الوجود لا لا لا أبدا أبدا نعم فكذلك هذه الآلة يقول عز وجل نعم وإن سبدوا ما في أنفسكم أو تخلوه يحاسبكم به الله من يحاسبكم يعرضه عليكم ويقرركم به لأن الله إذا أراد بالعبد خيرا وضع كنفه عليه ثم يقربه ويدنيه ثم يقول فعل سوى فعل سوى فعل وحفي فعل عليه ما فعل فيقوله ما فعلت قل نعم يا رب قل قد غفرت لك ولذلك قال يحاسبكم لا فيغفر يلزم المحاسبة من محاسبة المحاسبة عام من العقاب المحاسبة قد تكون نعم المحاسبة قد تكون عرضا وقد تكون عقابا فلذلك قال بعدها فيغفر لمن يشاء فضلا ويعزم من يشاء عدلا فيغفر لمن يشاء لمن أناب وساب وركع وقضع وقنع لله ويعزم من يشاء من أصر نعم وتمادى في باطله نعم وحرب الله وحارب دينه هذا لا يغفر الله له إذا استمر على ذلك نعم فيغفر لمفة. فرب العزة في هذا الكون يعاملنا سبحانه بين فضله وعدله بين الفضل والعدل فإذا أعطانا خيرا فمن فضله وإذا رأينا شرا فمن عدله عقابا لنا هكذا في الكون والكون كونه نعم وإن سبدو ثم هذه المحاسبة استقصدي تقصدي أن هناك ثوابا وعذابا أليس كذلك؟ يحاسب من يغفر ويعذب نعم اذا فيه ثواب وعذاب والثواب والعذاب يقصدي ان هناك أوامر وهناك نواهي والأوامر والنواهي تقصدي أن هناك نبوات وهناك رسالات والرسالات والنبوات تقصدي أن هناك ملائكه وهناك اتصال العالم العلوي بالعالم السفلي لأن من ياتي بالشرائع من ياتي بالنبوات نعم إنهم, إنهم ملائكة هناك صلة بين الملائكة وبين الرسل عليهم الصلاة والسلام نعم إذا وإن سبذوا ما بأنفسكم أو صفوه يحاسبكم به الله ثم قال فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والأمر الأمره والملك ملكه نعم يفعل في, في ملكه وفي عباده ما يشاء ثم قال والله على كل شيء قدير والله على كل شيء الملك العام الملك اللانهائي لهاجي وعطانا أيضا العلم الشامل الذي نعم لا حدود له ولو ان ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله وكلماته يعلم نعم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا في مثله المدى فلا حدود لعلم الله العلم الماضي لا نهائي الماضي بلا, نهاية بلا بداية والآتي بلا نهاية والعلم الكائن الشام الذي هذا الكون من ذراسي إلى مجراسي الكل يعلمه الله سبحانه وتعالى ولا يغيب عليه شيء فيعلم الجزئيات ويعلم الكليات نعم والله على كل شيء قدير سربع الفلاسفة الذين يقولون ان العالم قديم وهذه الفكره وهذه العقيدة قد تبخرت بتقدم العلم اكشف على ان لهذا الكون بداية تقعية بل واكتشفوا على ان لهذا الكون نهاية وهي القيامة هذا عنه كل الملاحظ اصبحوا هذه العقيدة قهرية قصرية خلاص لأن يقتضيها إذا هذه الآية تدل على أن الفكر القديمه وهو أن العالم لا خالق له ولا نعم ولا مكون له ولا مصرف فيه فهذه الفكرة نعم ذهبت وبطلت كما أن هناك من يقول أن هذا العالم خلقه الله ولكن خلقه يعمل واستراح وانقطع عن الدول لا أبدا بل هو سبحانه وتعالى أن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه فهو الفاعل سبحانه وتعالى كل يوم هو في شاء فهو يعمل هو الذي ياتي بالليل والنهار هو الذي ياتي بالرياح هو الذي ياتي بامطار هو الذي ياتي بكل ما ياتي به سبحانه وتعالى هو الذي يدبر هو الذي يسير هذا هذه الكرة الأرضية من يقودها نعم هو سبحانه هو الذي يقودها ونحن ركاب فيها نعم بل الكون كله دائري نعم وكل في فلك العالم دائري يقول اصحاب العلماء بيقول عنده العلم العالم دائري من قوله وكل في فلك يسبحون العالم والكون كله عن عباره عن فلك عن والفلك جوا هو, هو المغزل اللي يدور نعم وفعلا اكتشف العلم على أن الكون كله دائري حتى العرش دائري نعم إذن اخواني الكرام كما أن الآية هو الله على كل شيء قدير لأن القدرة تتعلق لا تتعلق بالقديم وإنما تتعلق بالحادث وهو على كل والله على كل شيء قدير كما أنه يرد على المجوس الذين يقول بالظلمه والنور يقول هناك إلى الظلمه وهناك إلى النور فالخير يخلقه إلى النور والشر يخلق اله إله الظلمة فكرة, فكرة مجوسيه هكذا فالله يقول والله على كل شيء قدير الكل يعني تشمله قدرة الله وتحيط به قدرته كما يحيط بها علمه وإرادته نعم والله كما أن ترد على من يقول العبد يخلق أفعاله يعني أفعال الإنسان مخلوقا للعبد نفسه هل من خالق غير الله لا خالق إلا الله فنحن وأفعالنا كل ذلك مخلوق لله فنحن إذا فعلنا الله أعطنا قدرات بها وثاقات بها نستطيع أن نقوم ونمشي ونعمل ونهضت ونقوم ونطلع إذن الكل نعم مخلوق لله سبحانه وتعالى والله على كل شيء قدير نعم ثم يقول آمن الرسول نعم آمن الرسول آمن الرسول سعطينا انعماس على أن هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه آمن بكل ما نزل عليه وطبعا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مكلف بأن يؤمن بنفسه بأنه رسول وأن يؤمن بالشريعة عقيدة وشريعة يعمل بها ويؤمن بها فهو مأمور بذلك فقوله تعالى آمن الرسول يعطينا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو اكثر المؤمنين ثوابا لأنه لا يوجد لأنه رسول ونبي ثم مأمور بأن يعمل بكل ما أمر به, به المكلفون أن يعملوا. فهو عامل ثم يساب, يساب على العمل ويساب على النبوات والرسالات ثم بعد هذا إخواني جزاكم الله خيرا كل من أسلق هذا الدين منذ بعثته للنفخ في الصور يعطيه الله سبحانه وتعالى كل أعماله كل ثواب أعماله يكسبها في صحيفة رسول الله كل من أسلق الدين إلى يوم القيامة ولهذا كل علماء لا يوجد في الدنيا منذ خلق الله البشرية لا يوجد أحد أكثر ثوابا وأجزلوا نعم واجل ثوابا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه اكثر الانبياء اثباعا لا يوجد من الاسباع ولا يوجد من المؤمنين لرسول من الرسل مثل ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل من امن به يعطيه الله سبحانه وتعالى يعطي لرسوله مثل ما يعطي جميع المؤمنين اذا اذا عملنا هذا في ميزان رسول الله يعني يتصور لنا امور سبحان الله يذهل خيال عن تصورها يكون الثواب للرسول صلى الله عليه وسلم لا وسع ثواب سيقول الله عز وجل رفعه لرسول الله يقول امن الرسول هذا الرسول وكان كان مأمور يقول كان يقول اشهد من كان يقول ان لا اله الا الله وان رسول الله عندما يقع الامر جل وامر ضخم إلا كان يقول اشهد ان لا اله الا الله وانه رسول الله نعم اذا هو مامور بان يؤمن بانه رسول ومامور بان يؤمن بكل ما نزال عليه وامر به المؤمنون الا ما اختص به عليه الصلاه والسلام نعم اذا امن الرسول بما انزل اليه من ربه ما الذي انزل عليه كتاب الله اذا كتاب الله منزل وليس مخلوقا لانه صفه والصفه لا بد لها من موصوف إذن آمن الرسول بما أنزل إليه من هذا الإنزال مصدره من أين؟ من الله أنزل إليه ممن من ربه ممن رباه على ما أن أنزل عليه أنزله عليه ليربيه عليه ويقوم هو بتربية الناس عليه لانه من الرب إذا هذا من هاجر الربوبيه ينبغي أن تربى عليه كما تربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الله أنزل هذا الكتاب مرب... كتاب تربوي وأنزله على رسول مربي نعم أن أنزل إليه من ربه وقوله من ربه تشريف له عليه الصلاة والسلام كأنه ربه وحده أنزل إليه من ربه أنزل إليه من ربه هذه من نعم تعطينا أن المصدر لهذا, لهذا الكتاب نعم هو وصف لله خرج منه القرآن ما تقرب العبد إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه هكذا الحديث صحيح مما خرج منه يعني القرآن هذا منه ليس كمثل قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه لأن هذه اجسام وهذه صفات فالصفة صفة لله والاجسام هي منه خلقا الاجسام منه خلقا والصفات كالكلام هو منه صفة فهو الذي تكلم به القرآن تكلم به الله وسمعه منه جبريل وسمعه رسول الله من جبريل وسمعه المؤمنون من رسول الله هذه عقيدتنا ولا نقول أن القرآن مخلوق في السحار أو خلقه الله في جبريل أو خلقه في رسول الله أو خلقه في الشجر أو خلقه في الحجر أو شيء من هذه الأقاويل الباطلة كل هذا ليس بشيء فالقرآن هو كلام الله صفة من صفاته هذه عقيدة كما يقول الله عز وجل نعم وكلم الله موسى سكليمة وكلم الله فالله يتكلم وكلم الله موسى سكليمة نعم وكتقول <تصفيق> سيد عائشه رضي الله عنها ما بين دفتي المصحف كلام الله ما بين دفتي المصحف كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله كلام الله هو الذي تكلم بهذا القرآن سبحانه إذا يقول الله عز وجل آمن الرسول بما اليه إليهم ربه ثم يقول والمؤمنون Histökنم المؤمنين برسول الله يعني آمن المؤمنون مثل إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون أي كذلك آمنوا بما أنزل إليه من ربهم أو بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقول كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هذه القواعد الإيمانية قواعد الإس قواعد الإيمان سبحان الله هذه سورة البقرة أو خواتم سورة البقرة كل علماء هي كالمجمل للسورة كلها من الحمد من الحمد السورة من الحمد إلى, إلى إلى هذه الآيات خواتم سورة البقرة جاءت هذه فلكة أي جاءت كالمجمل لما ورد. ها؟ ولما جاء في هذه السورة كلها وسبحان الله هذه الأركان الإيمانية كررت في اول السورة في اول السورة من قوله في لأن ذلك الكتاب في وتمسق الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم الذين يؤمنون إن بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك وبالآخر فيهم يوقنون كرها هناك وكرها أيضا في الوسط ذكرها في الوسط ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله ولي بالآخر والملائكة والكتاب والنبيين والآثم إلى اخره ثم كررها هنا في آخر سوره البقرة نعم يقول آمن الرسول بما أنزل إلىه كل آمن بالله من قل آمن بالله يدخل الايمان بجميع أنواع التوحيد آمن بالله بربوطه وألوهيته وأسمائه وصفاته ثم هو منزه عن كل نقص ومنزه عن كل ما فيه نعم خلل أو ما فيه عيب فالله عزوجل متصف بالكمالات منزه عن النقائص وال المسائل التي يعني تختش في وصي عليه صلاة والسلام أما بالله وملائكته وكتبه ما قال لا نفرق بين أحد من رسله المؤمن هكذا ينبغي أن يؤمن بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام ما عرفناهم وما لم نعرفهم ما ذكر في القرآن عشر النبي عشر رسول ذكروا في القرآن نؤمن به جميعا وما لم يذكر نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أقام الحج على العالمين ببعثة الرسل وإنزال الكتب ما عرفناه وما لم نعرفه نؤمن به أن الله سبحانه وتعالى أقام الحج نعم إذن ما نكون شبح الامه الغضبية الأمة التي غضب الله عليها الذين قالوا نؤمن ببعض الكتاب ونكفرون ونكفر ببعض وقالوا يعني لا نفرق بين احد من رسلهم آمنوا مثل النصارى آمنوا بعيسى ولم يؤمنوا برسول الله اليهود آمنوا بموسى ولم يؤمنوا بعيسى ولا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما نحن بكل الرسل. ومن كفر برسول واحد فكأنما كفر بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام لماذا لأن مصدره من الله الله أرسله فإذا كفرت به فكأنما كفرت بكل الرسل عليهم الصلاة والسلام ولهذا الله عز وجل نعم حينما يعني يقول بالنسبة إلى نوح عليه الصلاة والسلام مثلا نوح أو موسى أو عيسى يقول لما كفروا يقول كذب قوم نوح المرسلين هم كذبوا إلا رسول واحدا لكن لما كذب رسول كأنما كذبوا كل الرسل عليه الصلاة والسلام إذا يقول الله عز وجل نعم كلنا من بالله وملائكته لا نفرق بين أحد المرسلين وقالوا سمعنا وأطعنا إذن أمران اثنان لا بد منهما ركيزتان مهمتان لا بد منهما لكل مؤمن سمعنا واطعنا لا بد سمعنا مو سمعنا السمع الحيواني السمع الذي يشارك فيه المؤمن والكافر لا معنى سمعنا السمع هنا يتضمن القبول والرضا القلبي ركيز بالله ربا وفي دينا وبسيدنا محمد النبي ورسوله معنى السمع القبول والرضى والطمأنينة والحب لما عن بما جاءك عن الله سبحانه وتعالى سمعنا وأطعنا يعني في ضمنها اطعنا الانقياد الكامل والرضوخ والاستسلام والرضى بالله يا رب كما قلنا إذن سمعنا قولا وأطعنا فعلا سمعنا واامننا يعني كانه إيمان عقدي واطعنا شرعي إذن هذا اسلامي هذا, هذا عقدي إيماني وهذا إسلاما قيادي سمعنا واطعنا ثم استشعروا المؤمنون جميعا أن يستشعرون أنهم سبحان الله قد يقصرون في هذه الطاعة لله سبحانه وتعالى أوامر قد يقصر الإنسان فيها نعم قد يقصر في الطاعات قد يقصر في شناب المحرمات وهذا التقصير ربما يعود عن الإنسان والعيد بالله بالوبال والنكث فالله عز وجل ألهمه ووفقه وعلمه من أن غفرانك ربنا هذا هو السبيل الوعي هو أن تعلن ها تقصيرك وتعلن طلبك لله سبحانه وتعالى بأن يسامعك لأنه, لأنه ما يمكن أن تأتي بكل أنواع الاستقامة ما يمكن أن تأتي بكل أنواع الأوامر لابد ولو الله سبحان الله قد يكون عندك خلل في صلاتك الصمس قد يكون عندك خلل في صيامك في حجك في عمرتك في قراءتك في, في أيضا في المناهي قد ترسك منهي إما بفكرك وإما بيدك أو بي بعينك أو برجلك أو بيدك سبحان الله ترسك منهي فلا بد الإنسان كل بني آدم خطاء من الخطأ لا من الخطأ الذي لا يؤخذ الإنسان عليه الحاجه الغير الذي يفعله الإنسان بغير قصد لا يؤخذ عليه ولكن مقصود الخ يعني كل بني آدم خطاء يعني جريمة كل واحد نعم ممكن أن يجرم ممكن أن يقترف جريمه كل واحد كل بني آدم خطأ من الخطأ إلى الجريمة نعم وخير الخطائين التوابون لأن الخطا لا غفر بلا توبة ولكن مرد هنا خطائي من الخطيعة كل واحد ممكن أن يصدر منه نعم انحراف وتصدر منه جريمة فلما استشعر المؤمنون هذا الشعور طلبوا من الله سبحانه وتعالى أن, أن لا يؤاخذهم بما أخطأوا فيه لا من ناحية من الناحية الأوامر ولا من ناحية المناهر ربنا لا تواخذنا ان نسينا الرسول بما بالله وملائكته لا نفرق بين سمعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا يعني ربنا اغفر لنا نعم ثم يقول وإليك المصير اعترفوا بانهم لابد كل واحد صائر إلى الله احب امته وهذا ايمان بالبعث والنشور كلنا لا بد أن نستعد للمثول بين يديه الله. لا بد أن نقيف في صاحب محكمه الله. لا بد أن نسأل. لا بد أن نناقش. لا بد أن, أن يصدر الحكم علينا. إما بالجنة لا حرم الله جميعا منها أو بالنار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا منها. وفرانك ربنا وإليك المصير. ثم بعد ذلك سبحانه قال لا يكذف الله نفسا إلا وسعها هذا وتقيض تلك الآية الصابقة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أما الخواطر أما الهجسات أما الوساوس فربنا سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العباد عليها نعم ربنا لا سواصلنا نسينا ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كلفنا سبحانه وتعالى إلا ما يسعنا نعم فهو رزقنا سبحانه وتعالى رزقا نعم يسعنا وكلفنا ما نسعه نعم كلفنا ما نطيق وأعطانا من الرزق ما يكفينا لماذا لنسعي نبي على هذه التكاليف الشرعية وهذه العبادة والطاعه لله سبحانه وتعالى نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعه ما قال لا يكلف نفسا إلا طاقتها لأن الطاقة هو فوقها بيكلفه بالحرج بشيء فيه حرج مثلا واحد يكون مريض نعم ويصوم بما شق يصوم بما شق ولكن ما قالش طاقتها بل قال وسع في ساعة وفي نشاط لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولم يقول طاقتها نعم ثم بعد هذا قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ها؟ لا لها ما كسبت لها ما كسبت وعليها ما كسبت هذه تعطينا معاني إخواني لها ما كسبت وعليها ما كسبت إذن هذه التكاليف لا تعود على الله بالنفع نعم فنحن إذا أطعنا ينسى في الله لا إذا نحن عصينا نضر الله لا فالله غني عن كل ما سواه لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أثقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيء ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفضل قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملكي شيء لها ما كسبت عليها ما كسبت نفع ذلك يعود عليك وضرر ذلك يعود عليك فأنت إذا اطعت نفع الطاع يعود عليك وأنت إذا عصيت وانحرفت انحرافك ضرره يعود عليه كذا ولا لا والله ينتفع لا هلواء مجيئة مجيئة أخرى رب العزة سبحانه شرع لنا المصالح نعم يعني شرع لنا من المصالح شريعة من المصالح وصمي لها وجاء بدفع المضار وتقليلها كل ما ينفعنا إلا وأمرنا الله به وكل ما يضرنا إلا ونهانا الله عنه سبحانه إذا لها ما كسبت وكسب معنى كسب فيها نفع اكتسبت هذا في ضرر والعيال بالله نعم إذا لها ما كسبت وعليها مكتسبت أيضا يعطينا على أن أعمالنا لا تضر غيرنا فأنت عملك يضر أباك يضر أخاك يضر مجتمعك لا أبدا وإنما يضرك أنس أنس إذا أطعت الله عز وجل تنفع احدا من الناس لا لها ما كسبت وعليها ولا تزر وازرة سوزرة أخرى ولا تزر وازره سوزرة اخرى إذا لها ما كسبت وعليم. ثم تعطينا الحرية وعلى لا قصر ولا قهر على الانسان ليقول الانسان مخير لا مسير لا مخير لا بل الانسان مخير لا مصير لها ما كسبت وعليها ما كسبت. فمن يعمل مثقال ضرّس خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى اذا الكسب لك انت تعمل ما شئت اطلقك الله سبحانه وتعالى واعطاك الحريه الكامله ولكن بعد ما بين لك النجدين وبين لك طريق الخير وطريق الشر ابعث الرزق وانزل الكسب وبين نعم ما يضرك وما ينفعك في الدنيا والاخره فانت اذا اقبلت على ما يضر فذلك على بصيره نعم وإذا أقبلت على ما ينفع فأنت على بصيره اذا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت نعم ثم يا إخوان جزاكم الله خيرا قد قال كسبت بأدنى ملابسة واكتسبت فيها تكلف فالله لا يعاقبك إلا إذا عاد إذا جعلت المعصية مكسبا لك اكتسب وقال في البعاء كسب إذن بأدنى ملابسة الخير فغلب سبحانه وتعالى فضله على عدله نعم ورحمته على قساوته ابدا فالله لا يقسو لها ما كسبت وعليها ما كسبت نعم ثم بعد هذا قال ربنا لا سواخذنا ان نسينا او اخطانا كل واحد عنده شعور من نفسه سبحانه وهذه هذه هذه هذه خلقه ربانيه خلقها الله فينا أنه لا بد أن يخطئ الإنسان لا بد أن ينسى نعم ولما استشعر المؤمنون هذا علمهم الله سبحانه وتعالى أن يدعوه ان يقولوا ربنا لا تواخذنا إن نسينا أختان فإنسان تعدينه خطأ ممكن يخطئ فيقبل على شيء، نعم ربما فيه مدرسه ربما ينسى فيفعل شيء ما شاء الله فالله سبحانه وتعالى رفع الأمتي رفع رفع امتي الخطا والنسيان اي لا يواخذهم بما أخطأوا فيه أو فعلوا على سبيل النسيان ولكن هذا لا يعطينا ان الإنسان مبرر تماما عن الخطأ لا يواخذ تماما بل قد تؤاخذ يا أخي بخطأك ونسيانك بيش في بجهلك يعاقبك الله سبحانه وتعالى بسبب انحرافك وبسبب تمردك وتغيانك ربنا يعاقبك بيش بالخطأ والنسيان إذا كنت جاهلا سبحان الله قد تخطي في شيء نعم ولا تنتفع بما رخص الله في خطائك وقد تنسى وبسبب جهلك او جهل العلماء المحيطين بك يفسونك بما تتكلف نعم بما تعاقب بالنسيان او الخطا، مثلا الانسان ينسى فيحلف سبحان الله قد ينسى الله الله او او الحجاب الشرعي يقول العلماء فيه سبعة شروط كما ذكرناهم من رأس أولا لا يكون فيه تشبه بالكافرات ثم ان لا يكون فيه تشبه بالرجال بالنسبة للمرأة أن لا تتشبه بالرجال وبالنسبة للرجل أن لا يتشبه بالمرأة ثم ينبغي أن لا يكون الثوب أو اللباس محددا للعورة أيضا هذا حرام أو شفاف بحيث نعم يظهر ما تحته او زين مثل المرأة تلبس تلبس لباس الزين زين زين لان الله يقول ولا يبدينا زينته ان فيه لكن زين فهذا لا يجوز نعم او لباس شهرة بحيث يلفية انظار الناس لا ايضا لا يكون فيه تبرج حرام لا يجوز اما الخمار فهو ما تخمر به وتغطي المرأة به رأسها فيسمى خمارا وهذا لا يكفي لابد من الجلباب النبي يقول لأزوجكم وبناتك والنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن والجلباب يكون فوق الخمار نعم لأن الخمار يقول المؤمنات يغطن من أصله ولابد أن زينةهن إلا نضان وليضربنا بخمريهن على جيوبهن لأن المرأة كذب من قبل سرق الخمار على رصي وتدليه من ورائها فالرسول الله عز... الله عز وجل قال لا بد أن تغطي عنقها واليضربنا بخمورهن على جيوبين والجيب هو هذا نعم ثم النقاب هو البرقع بعينه وهذا ليس بواجب كما قلنا مرات عند عند العلماء أن هذا أفضل وأشرف وأكمل لكنه ليس بواجب اللهم إلا في الوقت اللي يكون المجتمع فاسد مجتمع منهار مجتمع مستهتر فهنا نقول يعني ربما يكون واجبا وقصة المرأة إذا خافت على نفسها. نعم ثم سؤال آخر يقول من بنى من بنى المسجد الأقصى بل المجد الأقصى يقول ابن العربي ابن العربي المعافري هذا فقيه نعم اندلسي فقيه كبير نعم يقول إبراهيم هو أول من بنى بنى الكعبة وبنى نعم بيت المقدس ولكن أكثر العلماء يقولون لا بل الذي بنى بيت المقدس هو يعقوب عليه الصلاة والسلام سيدنا يعقوب يعني ولد من ولد اسحاق يعني شفيده هم نرى اسحاق يعقوب هذا الذي عندنا ثم يقول الآخر هل يمكن الجمع بين أذكار الركوع في ركوع واحد وكذلك في السجود لا لا لا أبدا بل اذكار في الركوع أنواع انواع من الاذكار في الركوع وانواع من الاذكار في السجود ما يمكن يجمع الاذن كلها في ركوع واحد او اذكار السجود اجمع كلها في سجود واحد لا مره يقول هذا ومرة يقول هذا ومره يقول هذا وهكذا فلا يميزها كلها ولا يجمعها كلها نعم ثم شو الآخر يقول إذا سخط الوالدان على ابنهما بسبب مرض أصابه فهل يعتبر هذا الابن عاقا فهل يعتبر الابن هذا عقل أقول لا العقوق, هو العقوق العقوق هو أن يؤذي الإنسان والديه إما بقوله أو بفعله ما تقول تقول قولا يجرحهما أو تفعل فعلا يؤذيهما أو تنعيثهما أو تمنعهما حقا لهما أو تسبهما أو تشتمهما أو ترفع صوتك عليهما أو تقاطعهما او شيء من هذا هذا هو العقوق أما انت وهما عليه لا تفعل شيء وهم يسقطان عليك فهذا لا عقوق اذا تكون انت سبب في سخطهم فهذا لا يضرك ابدا نعم ثم يقول الاخ الكريم علي ما هو ما هو زواج المتعة والمصفر والمسيار زواج المتعة معروف هو زواج لاجل نعم كما يفعله هو. من يفعله هو. يعني الواحد يكون يقرأ الفاش ولا يقرأ فالرباط سلميذات مع بعضهم البعض قلنا تزوج مدة دراستنا هنا حينما نغادر حينما نكمل الدراسة نطلق هذا حرام هذا زينة هذا زينة باجماع العلماء هذا زينة نعم والمسفار يعني زواج السفر كان قبل يقول زواج الحج يعني الرجل براكش كنت بزوجيها والرجل هي بلا زوج وهو بلا بلا زوجة وربما هي عند الزوجة عند الزوج في الدار هو عنده زوجة في الدار ولما سافر نعم اذا عقد عقدا عقد الزواج السفر عقد السفر هذا زينة أيضا وكذلك أيضا الزواج المسيار ما عندهم عندهم ما عندنا في المغرب ولكن هذا في الشق موجود إيش المسيار يعني يقول مثلا هو في الأيام الصيف مثلا من مراكش ولا كيفشين نجها من الجهاد هذه المدة شهر شهرين ثلاث شهور شهر كي زوجة ما يقول زوجة يعني يخليها هي تمة وهو خاص عندما يذهب إلى هناك يأتيها في الشهر أو الشهرين أو ثلاث شهور والباقي يذهب إلى حال سبيله كذا وربما قد قد تقوم هي بجميع المصارف. كل ما تحتاج هي فقط حينما ياتيها في ذلك الوقت هي تكتفي في تلك المده القليله واكلي جمله زوج منهم من منعاه ومنهم من الأجازة كما تسمعون في فتاوى الفضائيات ثم يقول الاخ الكريم ارجو منك ان تفسر لنا قوله تعالى في سوره المجادله الم تعلم من الله علمه ما في السماء والارض ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو مع وينما كانوا ثم ينبئون بما عملوا يوم القيامة الله بكل شيء عليم هذه الآية تدل على أن الله معنا بعلمه في كل ما فبدت بالعلم وتوسط بالعلم وخدمت بالعلم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إذا كنت بواحدك معك مان الله معك يعلمك يعلم خائنة الأعين وما في الصدور ها ثلاثة إلا وراغ ولا خمسة إلا وسادسهم يعلم أحوالهم يعني فؤونهم نعم ولا ادنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم وأينما كانوا معاهم بعلمه أينما تذبهم ينبيهم بما عاملوا يوم القيامة أن الله بكل شيء عليم فبدأ بالعلم واختم بالعلم لا أن الله معك هكذا جلس معك أنت في الكانف الله معك أنت في بخرار الله معك اعوذ بالله لا هذا لا يمكن أبدا أنت في الحر الله معك في الحر هذا الله عن عنه الله معنا بالعلم نعم ثم يقول وإذا كان تفسيرها بالعلم فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شهد أحدكم فإن الله قبل وجهه أنت حين ماذا تجد؟ تسجد لمن لله فكان الله قبل وجهك معنا انت تراعي السجود لله فما تلزقش امامك لان ذوزقت قبالتك الله امامك اي تسجد له لان الله جالس معك فامامك فالله لا يحل في خلقه الله بائن عن خلقه الله لا يحل في مخلوقاته فالله داخل العالم ولا خارج العالم خارج العالم بائن من خلقه نعم ثم يقول إذا فات الرجل صلاة الجمعة فكم يصلي هالركعاتين أم أربع ركعات وما الدليل على ذلك اسمعوا الرسول يقول فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتين ويوم العيد عيد الأبحى ركعتين والفت ركعتين والجمعه ركعتين والجمعه ركعتين تمام غير القصر اللي لفرض الجمعة ولا, ولا خرج الجمعة واش الجمعة ركعتين ولا الظهر ولماذا يقول الجمعة لما يقال الجمعة لما كان فيه جمع وإمام يصلي اذا كان امام وجماعه تصلي فتلك هي الجمعه كم نصلي اذن وش اللي صلى بوحده صلى الجمعه هذه فرض الله جوجل ايش كل فرض جوج الجمعه ايش كل جمعة الامام والجماعه معه كم يصلون اذن صلى في الفردق الاعنى ابدا ابدا ابدا ابدا بالاجماع والدليل هو الصحابة كان إذا فاسل واحد جمعة وكان مريضا كانوا يصلوا ركعة سهيد وهذا ثابت نعم ما ومؤلف فيه نعم تكنوا <تصفيق> يصلوا أربعة عنه نعم كانوا يصلوا أربعة. أربعة عنه نعم إذن هذا الواحد الفرض الواحد والمريض لا يدخل في قوله صلى الله وسلم فرضا الله الجمعة ركعة سهيد الجمعة هي تصلى بالامام والجماعة ركعة اما ثم يقول وما حكم من ياخذ الفائده من البنك ويعطيها ابنته المحتاجه هذا جائز المال يقول العلماء المال الحرام لا يحرق بالنار ولا يرمى في البحر وانما يعطى لمن المال مال الله يعطى لعباد الله لمن يحتاجه للمحتاجين من عباد الله نعم الاسم عليه و اذا عنده قد تكون له ضروره لا اسم عليه ثم يقول ما حكم سفر المرأة إلى الخارج بدون محرم أقول للضرورة جائز أما لغير ضرورة لا يجوز ولا الضرورة سيأحكامه قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اتطر لكم إليه كما يقول ربنا سبحانه اللهم افتقنا جميعا لما يحبه ويرضاه سبحانه اللهم وبحمدك أشده الله. ألا إله الا أنت السفر واتبه إليك سبحانه ربك الرحيم السلام